and <laughs> that's the other هذه قصة الخوالج القديمة here <laughs> انا I don't know. What's <laughs> up? con el Dios de los ángeles en Mila ali takže yeah 雨ій differences bir 全部 minus Mus المصالحين. وإلى بداعين وحرارة. ليست مكفرة. كنت رسلين إلى الله المتفرقات ولا يفرقون بين الضليلة والكفيفة بينما هي في الوصول وبينما هي الفروق بينما يكون في العقيلة وبينما يكون في المعاملات هناك بدا عن دينية هناك بدا الله تعالى يقين وإياكم شربت عصبي تطرفي تشددي ونحن الله ومالنا